بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اذكر ان فني رحمه الله في بيان الامور التي يتم بها اخذ الهجر فالهجر صارت في العقد بالقوم وتارثا تنعقد بالفعل وإذا وهب الإنسان شيئا وقبله وعقود مسلم فقد تم عقد الجدى فقال رحمه الله وتنعقد بالإيجاب والقبول الإيجاب هو قول وهدك سيارتي أو دابتي أو بيتي والقبول قول الموهوب له قبلت رضيتم ونحن ذلك من الألصاب فإذا قال صاشد الشيء للموظوب أو الواهد إذا قال وحد فقلت أنت قبلت فقد تمك الهدة وتم عقدها وحينئذ من صرح المصنف رحمه الله بأن هذا هذه الصيرة القولية تصدق تبوء عقد الهدة كما تنعقد الهدة بالأقوال تنعقد بالأشعال فإذا جرى العرف لأن فعلا معينا يدل على الهدى فإنه يحكم بشبوتها بذلك الفعل من أنفلة ذلك ما يقع في الهدايا وفي الهدى في المناسبات فقد جرى العرف أنه لو صار في الإنسان من زواج أو غيره فجاء شخص بهدية وحملها معه ليلة زواجه ودفع آل الشخص الذي له المناسبة دون أن يتخلم لا هو ولا من يعطى أو يوهد له أو يهدى إليه فإن هذا الكعل تنعقد به الهدى ويحصل القرض على الصفحة التي ستذكرها إن شاء الله وتكون الهدى والهدية ملكا من ما هو عندنا قول وعندنا فعل فقال رحمه الله وَبِمْ مُعَاطَاتِهِ أي تنعقد بالإيجاب والقبول وهذه السيغة القولية وتنعقد بالمعاطاء وهذه هي السيغة الفعلية وقد بينا أن النش... شيخ يفلام رحمه الله قضر في أكثر من نوزع في مجموعة الفتاوى وفي كتابه النفيذ القواهد النورانية أن الشريعة لا تلزمنا بألفاظ مخصوصة إلا فيما دل الشرع الشرع على التقيب فيه اللب المخصوص ولا تلزمنا بصيغة القول إلا إذا دل الشرع على التقيب بالصيغة القولية وأن الأصل أنه إذا جرى العرف بين المسلمين أن فعل الماء يدل على شيء من العقود فإنه يحكم ذلك فإذا مرادب رحمه الله أننا لا نتقيد بالقرس فلو أن شخص جاء وأعطى ساعة لأخيه المصري في المناسبة فقضر المذوب له دون أن يتكلم ثم قال لم أقصد الهبى لم أقصد العقية نقول البلاء والقراءة كلها دال على الهبى والهدية فتنزم بها لأنها قد قدرت ومنزل الأسعال منزلة الأقوام ولا نقيد الحكمة القول لأن العرفة الإسلامية محتكمة إليك وقد ذكرنا غير مرة أن من قواعد الشريعة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجبع العلماء على العمل بها قولهم العادة محكمة فإذا إذا جرى العرف بأن فعلا ما يدل على الهبر ويدل على الهدية وأن فعلا ما يدل على القبول والرضا فإنه يحكم بذلك ويؤكد فيه ضيّن رحمه الله في هذه الجلّة ما يتعقب به الهدى فقال وتنعقب بالإنجاب والقبول وبالمعاطاة وتلزموا بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد مستهد وتلزموا بالقبض عندنا عقب الهدى والهدية والعرقية وعندنا اللذوم الهدى والهدين من حد الأصل تبرع محسن والإنسان إذا أعطى هدية لأحين المسلم أو وهبه شيئا فإنه في حكم محسن الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيله لكن هذا الإحسان مجزنه به وتفتح العين المنهوضة نلفل المنهوض له بيوفي شرعي أو بشرط أجمع الولماء رحمه الله على اعتباره والعمل به وأنه يصير الهبى والهدية هذا الشر هو القبر فإذا خاطب إنسان غيره وقال وهدتك سيارة أو وهدتك هذه الساعة أو وهدتك هذا القلم قال الآخر قبل ربيب هذا عقد للهبى والهدية لو أنه رجع عن وقال جاء ما أولي أو طرع عليه ضرب فامتنع من إنفاده فإنه لا يمزن به لأن الشر المعتبر ليس الجام حصول القبر فإذا قبر الشيء المنزود النجم والأصل في ذلك أن, أن, أن, أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرت الوفاة قال لابنته آئشة رضي الله عنها يا بنينا إِنِّي كنت قَدْ وَهَبْتُكِ عشنيها وفقاً جاداً من أرضي بالغابة وهي الشمالية من هنا وكانت له بها من ذلك رضي الله عنه فلو أنك عبضتها لكانت ذلك لك اليوم أما وإنك لم تقضيها فأنت اليوم وإخوتك فيها سواك إذن هذا الخليف الراشد وسنته محتج لها وأجمع العلماء نحن الله عن العلم لنبن عليه هذا الأثر من حيث الجنة اعتبر القبر فبوه وهبها وأعطاه عشرين وسطا من التمر من نذراته وتأخرت عائشة رضي الله عنه في قبض هذه الهدى والعقية فلما تأخرت في قبضها حضرته الوفاة فإذا حضرت الوفاة الشخص الواهد ولم تقضب الهدية والهفة ففينا إذن يكون حكم وحكم التصرف بالتبرعات في مرض المواطن وابتبر الرعاة في مرض لمن سيأتينا ونهبهنا غير مرة لا تطلح التبرعات إلا في شديد الكلر فما جاد عن الكلر فهذا يربع فيه إلى الغرفة ان أجادوه وعندوه فلا إشار وإلا فلا إذا أبو ذكر رضي الله عنه وعلا لن يحكم بلذومي هذته وعقيته لأن المؤمنين رضي الله عنها إلا بالقبر ولذلك قال لها لو أنك قبر إيه وفي يوح تزقيه لكان منكا لك اليوم أما وإنك لن تفعل ذلك فأنت وإشرتك اليوم فيه سوا فأنتي وإشرتك فيه اليوم سوا فدل هذا على أن القبر محمول به وقد حكى هذا غير واحد من العلمان رحمه الله ومنهم الإمام القدامة مع أبي هبورة في الإصراح وغيرهم من الأم والفقراء الإجناء على أن الغبا تلب منذ قبل وغين المصنف رحمه الله أن هناك مرشلتين المرشلة الأولى مرحلة الصيغة والعقل والمرحلة الثانية مرحلة القبل فكل غبة صدرت للإنسان اجتملت على عقل واجتملت على قبل وتمنا الأمران حكمنا بلوظمنا قبل ذلك لا نحكم يعني إذا لمحسنا القبض ووضع العقد قال وهبتك فيارة في قال قدل وهبتك ظلم قال ربي قال وهبتك كتابي قال أعطي إياه ونحن ذلك فإنه لا يزجن بالهبى لا يزجن ولا يكون الواهد ملينا بالهبى التي وعد بها أو تلف بها ولو كانت حاضرة لو قال له هذا القلن نفق فلم تمتد يدي المبوض له بقضه بإذن واهد فإنه لا يحكم للزوم الهدة والهدية والعطية إلا ذاك في هذا الشرط إذن هناك عقب وهناك قبض وقد يجمع الإثنان مع بعضهم إذن ما ذكرنا تأتي في المناسبة من زوائد أو غيره فتأتي الى اخيكم معك الهدية الهدية او الشيء الذي تريده عن سهبه ولا تتسلم فتعطيه النياه فيجتمع الفئر في الظلامة على الصيغة ويكون قبله لذلك الشيء المنظوظ منزما للواهد لهدفه معنى. فالدوز القرض بإذن واهد أمنا له الحالة الثانية اولا من هذا ذكرناه في كثاث البيع الاختلف بحسب اختلاف الأشياء وللأصل أن العلماء رحمه الله وهي قاعدة مددنا عليها في المعاملات أن كل شيء اشترطه الشرق ولم يضع له قيوداً معينة وأطلقه لعرف النار يرجع فيه إلى عرف المسلمين فالقبض ليس باستكاب السنة تحديد لذوابطه وما به ولذلك هاتوا من علماء في القبض إلى العرف فكل ما سمناه العرف قبضاً حكمنا بقوله قبضاً فمثلا في البيوت والعنار والمساكم العقارات القبض يعطيه المفتاح ويخلوا دينه وقلنا العنارة أن يفتحها فحي يعيبه يوم يومين كما نقبض العنارة ليصدق أن يقبضها بيومين ممكن هذا أن فنقول القبض والضيوف والدور والمساكن والمزارع للتخليف هذه المسألة العلماء القبض فيها بالتخليف إذا ممكنهم من المفاتيح أن نزرع والدار والعقاء وقال له يهدتك داري يهدتك مزرعتي وأعطاه المفاتيح وخلى بينه وبينها فقد قبض تنّى القبض القبض الآن مثلا في السيارة في أعراف من الود أن يأخذ مفاتيحها ويخلوا بينه وبين ركوبهم وإذ ركولها وأدار محركها فلا إشهاد أنه القبض في الطعام يكون قبضا حقيقيا لو أنه عده وهده صاعا فيأخذ الصاع ويأخذ ويشتاز إليه شيازا لا فيه من الشيازة فإذا حاده حكمنا بفردوث القبض يستوي أن يقضب الواهد لنفسه أو يقضب وكيده منابتا عنه أنا قلوا محمد اقضب عني السيارة أخذ السيارة من فنان أخذ هديتي التي أعطانيها فنان فإذا قضل وحيد ونزل منذبة العصير لأن القاعد أم الوحيد منذل منذبة العصير يكون القبر في الأشياء العادية بإنفاكها مثل القلم القلم يأخذه ويسك ويضعه في تيدي أو يضعه مثلا في حقيبته ففي هذه الأحوال كلها يختلف القبض بحسب اختلاف الأشياء الموهودة وما يجرى العرف باحتباره القبضا ومن هنا نفس العلماء رحمه الله على القرض القبض في النبيهات يختلف بحسب اختلافها ويحتكم من العرفه لتحديد ضابط القبض حتى يحكم القاضي والمفتي في بولته في جبهة والهدية إذا تحققوا ذلك لكن شرط القبض أن يكون بإذن واحد فالقبض له صورتان الصورة الأولى أن يأذن الواهد للموجود له بالقبض سيقول له وهدك سيارة خذ هذه المفاتح ويرمي مفاتحها إليه خذ قلم من هذا وهدك قلمي وهدك كفتابي ويعطيه إياه فإذا كان القبض بإذن من الواهد سالإجماع منعقد على أنه قبل مرتب لكن لو أن القبض بدون إذن الواهد كرجل وهب سيارة أو وهب دارا فقام الموجود له وأخذ مساحة سيارة بدون علم الواهب وركبها وقادها ثم رجع الواهب عن هدته نقول الهبى غير لازمة لأنه لم يقع القضب المعتبر بإذن الواهب إذن يشترف في دون الهبى القضب وهذا القضب يختلف بحسب اختلاف الأشواء الموجودة ثانيا مشترض في حدار هذا القبض أن يكون بإذن واحد فلو قبض المنهوض له بدون إذن واحد لم يكن قبضه المؤثراء بإذن واحد إلا ما كان في يد المتهب إلا ما كان في يد المتهب إذا كان في يد المتهب يكون تكون هدة الواحد لذلك الشيء معناه في قراره للشيء المثمر الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف بين الولمى رحمه الله دعما يقول يشترق القضب بإذن واحد ولد كان الشيء في إذن المتحد مثال ذلك لو أنه أعطاه سيارة فقال يا محمد جاء هو قد أريد السيارة أذهب بها إلى مكانه فقال له خذها فذهب للسيارة وقضى بأحده لما جاء يا الله أطفقها فهي في يديه فهل يستدام شفر القبر وقال كأنه قبر مستعنى وتكون سيارة كون يقوله قدها وهدكها جاء القلم يختبه ثم جاء يرده قال وهدكها فأخذ القلم ووضعه من يرده إلا صاحبي جاء وقاله يا فلان أني اشتعرت منك الكتاب وأريد ان مدة أطول قال هو هدث المكان قال قدمه فهل يشترق أن يردهم حتى يقبضهم معهم حتى يفرق بين اليقين اليد الأولى واليد الثانية لأن اليد الأولى يد هدر يد واليد الثانية يد ثمديث فالأولى لا سكون له يد اما التبيل التمديث والمنسعة وأما الثانية تنبيه كل العين والمناجعة فذب الغلماء يقول أنه يشترق أن يقع القبض حتى ولو كان الشيء الذي تستدار فيه اليد كما لو أعطاه دارا يسكمها شهرا ثم فيه في هذا الشرق قال وهدتها لك أو أعطاه ليحمل عليها مساء ثم قال وهدتها او أو دار بثاً أغر ذلك من المغلوبات فإنه يحكم بثبوت اليد الأولى ويقول في حكم من أقبض وأنشأ القبر وذات العلماء يقول لابد أن يؤدها ثم ذات ذلك يؤتيه إياها حتى يتحقق القبر من الشرق. وأيما كان بثقيقة لا شك أن إحجاز القبر ورد العلم ثم فصول القبر على الصفر معتبر خروج من الخلاف وهذا أصلا وأصلا وأضعى فائدة الخلاف بماذا يختلفون فائدة الخلاف لو أن رجل ذهب شخصا مثلا عنارة لغرض النار ثم ناص مكنهم من العماره اللي تكونها ثم قال هذه العماره هبه مني لك او عطيه مني لك ثم توقف شي راحه فاذا قلنا يشترط ان تشترى لا يقبل الواهي ان بعد ذلك الاخذام الجدي حين ابن واتلى الورثه وغنى حقه وتكون في حدود الدرج حكم حكم الوصيه ان كانت في حجاء مرض الموت ونحنه أما إذا كان قلنا لا يشرب فحين إذا قد ملكها المنهوب له ولا يؤثر قريان الموت سهلوان ووارث الواهد يقوم مقامه ووارث الواهد يقوم مقامه يقوم مقام الواهد التنكين وحكم الهبى لأن الورث يأخذون شكم مورثهم ولذلك جعل الله الإخراقات في الوارث مكانا ومن أبرأ غريمه من دينه بلبذ الإشلاء أو الصدقة أو الهيبة ونسها بلئت ذلمته ولو لم يقبل قال رحمه الله ومن أبرأ غريمه من دينه بلبذ الإشلاء ومن أبرأ غريمه من دينه بلبذ الإشلاء من أحد الطاعات لله سبحانه وتعالى إدخال الصرور على النسل بتنسيس قربته وتفريج هامه وغنه وقضاء دينه والدين كما نرحها من أعضل زلايا وأشد الرزايا لأن الإنسان يتحمل تدع العظيم من الناس فهو ظل النهار وهن الهي ومن حقوق الناس تنغصت حياته وفنكذا يعيش وربما شغل شعره دار الخطب والصلاة وفي عبادته حتى كان بعض العلماء يقول في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم رؤى من فقد تجد قد يطالحا دين خير ولكن يوقع أن تكون مقطعات في تعلق نفسه بحقوق الناس التي هي في عقوبته ومسؤول الهن ف لا شك أن الإنسان يصد هم والغم من فدأة الدين فإذا أبرأه صاحب الدين فإن ذلك من أعظم الإحسان وأصداره وأزدله فراد حيد الله سبحانه ومتعاله حتى ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل مفيد من, من الناس وكان يقول للمانه ووكلائه إذا وجدتم مهترا فتجاوضوا عنه لعن الله أن يتجاوض عنه قال خلق الله فقال الله تعالى يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من أبدي عنه هذا يدل على فضل التجاوض عن المعشر وخاصة إذا وجد الإنسان الصدق هذا المعشر وأنه أخذ المعنى لأن نحتاج لهم أن يسكن هو وآهوه تفتدان من أجل إدرة السكن أو من أجل طعامه وطعام ولده فالتخفيف عن أمثال هؤلاء والتوسع عليهم وتذيذي قربة وزوال الغن ومغام عنهم بمسامحة من, من أحب الأعمال إلا الله تعالى وعظمهم أدراً وثواباً الحمد الله سبحانه وتعالى ومما يبارك الله به وبسببه في مال العزل وهذا هو المال الصالح عند الرجل الصالح النبي يتذكى ويرجو ذكاث نفسه وذكاث ماله التوسعة على إخوان المسلم فمن أدرى غريمه يكون الإدراء على صورتين الصورة الأولى أن تجيد نفسك يجني أن يقلب منك أخوك المسلم فهذا أفضل وأكمن وأعظم ثواثا وأجرى وذلك لأنه إذا سألك فقد أشرج نفسا وأصابه دل السؤال لكن كمك أنت الذي تتفضل وتقول يا سنان لا أريد من هذا الدين الشيخ فإن هذا أعظم ثواثا وكان بعض العلماء رحمه الله إذا جاءه أخذ إثنان يسأله الدين نوى من قبل إعطائه المجاودة ومن لا يريد هذا الإجراء ونوصي ورأته ويكتب أن بيني عند خلال قد أفقطته وأبرأته من رضيش الإنين حتى لو جاء رده لا لا يأخذ منه ويقول ما أعطيتك هذا المال وأنا أرجوه يوم من نبيه وهذا من الأفضل ما يكون من أن يكون من الإبراء أن يكون الإبراء من الأول لماذا؟ لأنك إذا أبرأت الغريم الشخص جاءت مخشف أو جاءت مخشف وعطيته جنّا في أغوى من خضر إلى آخر السنة إنسان احتضي من أول أخذه كتب الله لك ثواظا أجل كاما من أول لحظة من الدين لكن لو انتظرت حتى يطلط أو انتظرت حتى يأتي وقت السباب كان أجر المال قربا في الفترة التي تستغيقها مستقنها ثم يكون بعد ذلك فضل الإنسان بالمسامحة وهذا أقل حوابه وقد طالق الله عليه وسلم إن الله كما في الصحيح إن الله يتلقف صدقته من عبده بيمينه وكلتا يده والرحيان يموت فننميها له ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى يجدها يوم القيامة أوفر ما تكون هذا يدل على فضل عند أول الدين وأكثر ما يكون الإدراء في أول الدين ولا شك أن هذا كما قلنا أفضل وأعظم ثوابا وأزغر وأما الموع الثاني للإدراء فهو الإدراء الذي يكون بعد الطلس أو بعد السؤال أو بعد اطلاع الإنسان على حالة من هذا المشتاج فهذا أقل ثوابا وأقل فضيلة من الأول بعض العلماء يعتدد من الخريطة الأول وهي الإبراء المعلّق الإبراء المعلّق يطلب في السورة الأولى مثاله أن يقول يحطيه الدين ويقول إن مضدت سدادا فردا وإذا لم تجد سدادا فإني مستاني شك أنت شيء هذا أن يكون في معلّق بين الأمرين لكن الأول أفضل وأكمل حتى كان بعض المسكين هنا بعض الصالحين من اضربناه مخضق وكان تاجر من مواليد وكان من اكثر اهل المدينة فضلا احسان على الناس يقول لما حضرته الوفاه كان عنده سجلان لتجارته قال لولدي نشتك الله او اسلك خدمناه هذا الدفتر الثاني لا تنساه ولا تسأل من الناس احدًا من هذا الدفتر وأنا الدفع الثاني الذي هو في الجنة الثاني هذا فيه الظرماء القادرون عن استداد والقادرون عن العطاء أن هذا في الله ما وضعت فيه إلا أيتاما أو آراما أو مستاجين خفيفا أن يوصع الله عليهم فأحسن إلى غيرهم ولا و الله عليهم أنا وقال حضرا من موقع نحن حالتي هذه فإياك المفتحة وستسمح إخوانك من حقوقهم فيه وأحلقهم من قال من نجرب من فهو فين فرنا وصيحة فأحرقنا الدفل ولا نعلم من, من هي الأسر الموجودة بهذا وهذا من أكثر من أن يكون من التوفيق يكون إدراءا معلقا في هذه الأشخاص لكن إذا كان أدراءه إدراءا بالقلب قال يا فلان إني عاجز عن السلام قال أنت في شمي قال إني عاجز عن رضي النظر قال أدرأته فحينئذ إذا أدرأه ملك ماله وحكمه بضراءة ذمة المجهود ولا يلزم أن يرد النار ثم يضرع هذا شائد الدكر في لهذا المسألة أن هذا مثل مثل الهبن لكن اختلفت لأنه بوجود الدين السادس ثم بعد أخذه للدين سامح صاحب الدين وأبرأ فهي الشرف أن يرد له من يغطيه فالقو والجواب تمنوا إلى أبرأه فقد دليئة وإذا جعله في شن فقد أصح حناما منتبعة ذلك أنظام البيض بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة جوانة فيها بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحلها بلفظ الإحلال أنت في شن بلفظ الإضراء أضرأتك بلفظ الهبة وهدتك ديني المراج أن يأتي بلفظ لما لا عرف تقتله وبعض الكلامات يستحي واحد من ذكرها تكون صريحة عن ذلك العلمات في القرص صعبة سيختار لها مناسبا بالعفر فكل ما ظل على الإبراع وجر العرف به كي أنه يحكم كما سبق ديانه في الصيغة الثانيين بريأت ذنته ولولن يقبل بريأت ذنة المديون ولولن يقبل في خلال العلمة رحمه الله لو كان شخص بكى عليه دين وقلت هو سنحلك أضرأته قال لا الدين ثم توفزي هذا الشخص فين قلنا إن القبول شرط فإنه حينئذ مخفى دينه أن ينفرق على طلب الدين ويجب له فعل لأن ذنته بهذا دين وين قلنا إن قبوله ان الذين ليس شرطا فحين اذا لدى نفوه كان لغيره ولذمه وقد سقط الدين ولا يؤخذ من تركته بقدر الدين هل فائدة خلاف فاشعر الله بقوله ولو لم نقدر إلى خلاف من الحديث فبعض هنا خلاف المد بعض العلماء يقول الشرط القبول لان من حقي ان لا هذا الابراء لأن ربنا يكون غضابة عن إنسان وربنا يكون منقصة له ولذلك يقولون لا يمكن لا يمكن أن نلزمه بهذه بهذا... الثبة لأنه قد يؤذى وقد يحصل له غضابة فمحقيا يمتمع وأن نرد الحق إلى صاحبه ولا شك أنه إذا هناك مثل هذه المعاني مخشى من الإنسان الذي وهب أن يكون له غرض مصيح أو يكون من المائلون على الإنسان أو يشهد به فيقول أعطيت فلانا وفعلت مع فلان وفلان استدامني وسامحته وفلان كان لي علي يديه فأسمعني حقه أن تذبع هذا الغرار فالحقيقة القول بالقبول من طوة بمكان أو عند أن أرض أنه ما يقول له الشرط القبول ونصلي اختار هذا لكن في الحقيقة القبول للإبراء إذا نظر إلى وجود الضرر فيه في بعض الأحوال لا شك أن العظم يقضي لأن من, لأ من حقي لني أخذت من لا لمنتج من ذي ربه والعظم يقضي منه بينه على الأرض وهذا أكمل لكرامة الإنسان وأصلا لناء وجهه فإذا مكنا لهذا لا شك أنه أحضره أما من قال من يشترك ويبذل لذلك من الرجل يتمنى عليه او إليه بذاله أو يستغل في الأمور اللا تحنا فإنه في هذا من أجل هذا يؤدي إلى المفاتب والشريعة جاءت لقتل المفاتب في إتبار الأطم من هذا الوجه أطوال نعم ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتل قال رحمه الله ويجوز هبة كل عين تباع ويجوز هبة كل عين تباع بإننا شؤ شأنه كل عين تباع فكلها ذات بيع ذات حجب ومفهوم ذات مثلا يوجد نهر العقارات في الاراضي والدور والمساكن والمزارع والمنقولات المباحه مثل السيارات والزمان والضرار والاطعمه والاکسيه والاغراض هذه كلها اعيان تباع وتخضع للحفظ فمحروم ذلك أن ما لا يجوز بيعه فلا تجوز شبته ومن أنزل في ذلك الحمر والليفة والخمذير والأصنام فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث جابر عبد الله رضي الله عنه هنا أن نقام في غذاة فتش مكة وقال إن الله ورسوله حرما بيع المنزة والخمر والخمذير والأصنام فهذه منصوص على تحرين بيعه فلا تصحوا جدتها فلوهبه قمراً من تصحوا جدا فلوهبه ميتة مثل حيوانات محمطة غير مذكاة ذكاة من تشترك له ذكاة وكذلك الخنذير لوهبوا خنذيراً وما هم صنع من خنذير وما والصور ومجبثنا فلوهبه هم مات صحيبته لأن الشريعة نفق على أن هذه الأمور لا يجز بينها والعلماء ظنهرة العلماء كلهم ناصرهم نصوا على أن من كل ما جاز بيعه جازت هدته وبناخل ذلك يشترك أن يكون مالحا لهذا الشيء الذي يهدل يكون الشرق قد أزل في بالمناقل فيه أو ومن, ومن هنا يظهر الخطأ في عن القول الذي يقول جعلين جواب التذرع بالأعضاء أنه يقول من أجازة تذرع بالأعضاء وقل يحرم بيعها فالأصل أنه لا تجوز أنه كل ما جاذب يجوز جاذب هبج فإذا قالوا أنه لا يجوز على الأعضاء بل هذا عنه أنه لا يملكها وإذا كان لا يملكها فإن أصل الهبى قائم على الملكية ومنها ضعف القول عندما نقول بجواز التضرر نضعفه من هذا الرجل لأنه يعى أن الملكية ليست ثابتة بدليل أنهم يطرون بعدم جواز جديدها وإذا فبكنا المكية ليست تثابتة فإن الله يستحني هذا الإنسان شيء ما يملكه ثم لو صلنا فرما أنها مندوك للإنسان فهذا التمليك قاطر ولذلك لا يجد الإنسان أن يبيع نفسه فقد تملك الشيء ولا يجب أن تقطيه للغير كما في أم الولد فإن المرأة إذا استولدها سيملك لسيدها للبعوة وهي ملك يمين وما يجوز له غيرا فقد جاء في كما تقدم في عنا هذا النساء ما هو لا يدود بيع مناكاً أولاداً لذلك يقصر ظلمات الإيمان منه وغيره أن الشيء قد يكون ملكاً غير قابل للبذل يعني قابل للبذل أن نملكه للغير فالشاهد أن مثل تذهبه يشترك فيها أن تكون مما أذن الشر وصلق المخلق على التصرف فيه بالبذل للغير خاصة أنه بدل, بدل بدون حور يجوز هبة العقارات من أولاد والنبياء المباحث ولا دأس بذلك وذكر مصنع رحمه الله هذا في معرض ديانه يدوكم الرابع والأخير وهو شيء منه فقال رحمه الله ويجوز هبة كل عين تباع وفلق يختنى وكمز مقتنى يجوز هبة الكلب الذي يختنى هذا الكلب الصيف والناشي والذرب هذه ثلاثة الأنوار من الكلاب أكرمكم الله أدنى الشرع فيها بهذه المنافع فإذا وهبها من أجل هذه المنافع فحتيبته كما اختاره من صنوع رحمه الله ونقص عنه أجنبكم الله غير الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونسعى الله في علمكم الجميل هذا يقول فضيلة الشيخ امرأة هامل تريد قضاء مفاتها من رمضان الماضي وزوجها يمنعها خشية على جليلها فهل له أن يمنعها أم لا في ذا الحمد والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومنه ونه ونه بعد إذا كانت المرأة حاملة وغلب على ظنها أنها تبع حملها وتطهر من نفاتها قبل دخول رمضان الثالث يجب عليها طاعتها لزوجها لأن قضاء رمضان موسع وليس بجب الدولية والدول على ذلك حديث من عائشة الفخيش إن كان يصوم علي الصوم من رمضان فلا أطله إلا في الشعبان فدل هذا على أن المرأة يجوز لها أن القضاء إلى شعبان وعلى هذا فلو غلب على ظنها أنها تضع الولد في رجل كأقصى مدة للحمل وتطهر في شعبان مثلا في مترصفين ويبقى مترصفون ومتعقص فحيني ذي تؤخر الصوم ويحق الزوج عنها أنها لو كانت في بداية تحملها وغلب على ظنها أنه لا يمكنها أن تحفظ الأشعبان بالقضاء فحين عيدوا فيه تفسير إن قال الأطباء إن صومها يؤثر على الجنين كان الحق مع ذويها وإن قالوا لا يؤثر الصوم على الجنين وجب عليها أن تقضي وهذه من الصور التي ينتظر فيها رمضان من القضاء الموضع إلى القضاء المضيق ويردمها أن تعدل لأنه غلب على ظنها أنها لا تتمكن من قضائه قبل رمضان الثاني إلا على هذا الوجه وما لا يكن الواجب إلا به فهو الواجب في تبصر في هذا المثل على هذا الوجه والله سبحانه عنا نضارف الله فيكم نفضيه في شيء نرجو منكم بيان القضائل المترطبة على الذكر وما أثر ذارف على طالب العلم وجزاكم الله كل خير ذكر الله سبحانه من أحد الفارعات أشرف القروبات المجدة لرفعة الدرجات وغفران الذنوب والسيئات من شراح صدود المؤمنين والمؤمنات ولو لن يكن في ذكر الله عز وجل إلا إن, أن الله أضغم وأكبره من فوق تبع ثمانات فقال سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر قال بعض العلماء منهم أكبر من كل شيء لأن توشيد الله سبحانه وتعالى قائم على ذكر الله فهو مشتمل على أحب الأشياء وأعظمها ظلفة عند الله سبحانه وتعالى وهو هو توشيد الله سبحانه فالذاكر الله محشد لله عز وجل وبالذكر فضائل عظيمة منها ما ذينا الإنسان نصف في أمور دينه ومنها ما يردح إلى أمور الدنيا منها ما يرجع إلى بمور الآخرة وأتكلم أنه رحمه الله أن التدير من الحظائم من ترتبة عن الذكر وضيّنها مأخوبة من كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا في الله يستطيع إنسان الزوء الغالب وكل خاصة الذي يقرر فمن أعظم وأفضل ما نقوم في الذكر أن الله تعالى أخبر أنه يذكر من ذكره فاذكروني أذكركم فمن كان في بلاء وذكر الله بل جل جلاله وأثنى على الله بما هو أهزب جعل الله له من بلائه فرد ومخرجه ومن كان في ريق وذكر الله بل جلاله مخلصا من قلبه وتودها إلى الله بشدق وإخلاق جعل الله ذوقه سعفاً عازلاً أو آجلاً فالله تعالى جعل مجيث الذكر في ذكره لأبده فقال تذكروني أذكركم سواء كان الإنسان في شدة أو رخاء فإن كان في رخاء مبارك الله رخاء فأصلحت نعمته واسعة على الإنسان من مباركاً له في سواء كانت نعمة مال أو ولد أو صحة أو علمٍ أو غير ذلك منعن الله جمّا ومن أعظم رضائم الذكر المتعلقة بالدين أن الله جعله شباً حسيناً من حسين الشيطان الوثيب فمن ذكر الله تعالى حذبه من الشيطان من الوساوث والخطرات المهلكات المرديات فإذا تصلت الشيطان على الإنسان الأهلك فإن آدم عليه السلام بثأ وصف له الشيطان أن يأكل من الشجرة فحصل ما حصل له من البلاء وهو في المرتبة الكريمة ومنذبة الشريفة العظيمة حمد الرحيمة في الله إلى هلاك إنسان إذا من يتدارك الله برحمته فالإنسان إذا لم يتدارك الله برحمته سيهدكه الشيطان وهذا كله بقدرة الله جل جلال فيحتاجنا أن يفتعسن لله سبحانه الآن ولذلك ترى الصالحين والأخياء إذا أذنوا ذكر الله فأثروا من في القرآن من التشريف والتحميل والتكبير ولكن الله جل دعاله في سباك على القاعد وقوة على الخير وتجد الناس مشيطة على, الـ على الـ الإحسان المبذل مستذنة راضية ومرضية عنها ولكن ما إن نغفل ولو كان من أصل في عداد الله إلا تسلط الشيطان عنه فلربنا هدم الشيطان بوساوفه ما سبق له من البيان ولربنا استذله الى شهوة او شبهة فارجده والعواب بالله فقطنا له بخائمة السوء نصلى الله سلامه ومعه كما احوج الانسان بالذكر حتى يستأثن من الشيخ الله هو قبل كذلك من فوائد الذكر ان الانسان ضعيف ومن بعده انه مذا فوالت عنيه من الدنيا وتكالب الحروج وضنونها فإن ذلك قد يفت من عزيمته ويخسر من قوته وشوقته وشأله فيحتاج إلى شيء يطمئن به قلبه وهم يكون ذلك إلا لذكر الله سبحانه وتعالى أماره ذكر الله فطمئن قلوبه والله إن الإنسان يكون فيه ضيق أشد يكون في الضيق ونجده من أضعف خلق الله فقورا وحيداً وتجده في شان قد يغرض على ظنك لم ينشف و لكن يستعصن بربه فينهج إسامه الله و ينفج الله و يشتني بالله سبحانه وتعالى حتى يأتيهم فرق من حيث الأشخد و النون عليه وعلى مبينا الصلاة والسلام وحيداً فريد وهو في الظلمات وعلى لك أخرج الله عز وجل من تلك الظلم في بالتوشيد والذكر بعد قضيه الثاني والثاني فالذكر طمئن من طلب والإنسان إذا إذا نظلت عليه قلوب الدنيا وتشكت ذهنه وتفرقت تفرق نفسه هلك وكانوا يستظنون عن النصر والتأميد بالسباب عن حصول الفراج والقرار فإذا وجدت العد إذا نظلت بالنصار الشدائي الثابس القلب قوية جنانا ذاكرا للرحمن مستعصن بالديانا تعلم أنه منصور بإذن الله عنديك لأنه السكينة على قلبي تذبت الله بها جنانا ويصدق بها لسانه وغيانا حتى ينجي من هلكئه ويعسينه ربه بحسنه في ذلك من هوائد الذكر أن الله سبحانه وتعالى يفع به درجة العدد وأحوج ما يكون الإنسان إلا رفاة الدرجة في الإنسان لو أنه بلغ الجنة وهو في درجات درجاتها التي ملتف في العنى أصابه الغن وخسر هذه الضيئة إذ لم يصل إلى الدرجة العالية الكاملة لهذا الخسران المنصف وليس الخسران بالنعنى الأهم المطلق إن من مرابده أنه يشفسه لذلك سمى الله دون القيام بيوم التغابل لأنه ولو كان صالحا أصابه الغب فأنه لمن يستفدر من خير ونجد ولكن بإسر الله يدرك من فاته ويسدق من بعده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح سبق المفردون قالوا يا رسول الله ون المفردون طعم من الله كبيرا وذاك المفردون تبتلون لكتاب الله آناء الليل وآناء الهار المفردون الذين يشددون الحاملون ان يستغفرون على الله انت وجل بما هو عظيم كذلك ايضا قال صلوى ماحي وسلم على الذين تسبحون ديننا من مغفرة خطايا ويرفعون به الدرجات اسراغ الوضوء عن مكانه وكثرة الخطائ في ساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط وذلك من قالوا إن انتظار الصلاة بعد الصلاة لا يقوم إلا للذاكرين لأن القلب معلق بذكر الله عنه الصلاة من أعظم الذكر فإذا كان انتظارها شغف القلب بها نجباً لوجعة الدرجة فكيف بإن خلق على عمارة وقته وعمارة في ساعات ليله ونهاره الذكر الله عز وجل وإنما الآن فلا يزال الذاكر الله سبحانه من تعالى في عصمه من الله في أمر دينه ودنيونه آخرة حتى يأتيه الموته وهو على طاعة من الطاعات ونختم له بخاتمة السعداء كما قال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل فيها ولذلك يقول بعض المعنى إن الإنسان إذا أكثر من ثلاث القرآن إذا أكثر من ثلاث القرآن أنا أليل منهار فنغارب أن يختم له ألا كتاب الله وهذا مجهد ففي وما تجد في الثالث القرآن الذين يعتمون كتاب الله أماء الليل وأناء النهار لا يختن لهم إلا بأحسن خواتف فإما أن تجده مصنياً له وهو راكع ويموت وهو ساجم ويالله رأينا بأعينينا إن خلاط مستعداء من أمثال هؤلاء الذين يتمرون بذكر الله عز وجل والله عز وجل يحسمهم بعصفه ويحسمهم الخاتمة بفضله ومن نسأل الله تعالى أن ادعى لنا من ذلك أوفر حظه ونصيبه ومن أفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى ذكر العلم يشفى القرآن من دارسته من والجلوس في مجالته والحدث عليه دون سآمة أو مدل وتقدير أهله ومن الأحياء والأموات ورحمة الأموات وذكرهم بالجميع والدعاء لهم والاستغفار لهم كل هذا من ذكر الله عز وجل ومن برحم على علماء من السنين وذكرهم بالخير وسأل ربه أن يغفر له ضنوبا ومحناف علىه درجات قيض الله له بعد موته من يفعل به كفعله أو أفضل من فعله فيحرص الإسلام على هذه الخطرة العظيمة خاصة طلاب الإن فأحق من يكون من الذاكري هم طلاب الإن فإذا انتهى من مجال سدكة قام يكله القرآن وإذا جلس بين الناس جلساً مستغفراً سدحاً حامداً مهلناً مكبراً لله سبحانه وتعالى وبذلك يكون قيمة للناس وجماع الخير كله أن يخلص الإنسان أما ذكر الله عجل وجل بالوالد أنه يدلت عليه نصوص الكتاب ونصوص الصنة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدع ناسي وذلك فإذا ذكر الله بالوالد عظم أنجله وَفَقُلَ النَّوْمَا نَفْدُ اللَّهُ سِعَلَى مَا أَعْمَنَا رسول الله ما هو الوقت المفضل لأذكار المساء أن يكون بعد الصلاة العصر أم بعد المغرب هذا في تفسير ما ورد مقيدا من الأذكار يقيد ما يكون بعد أذان المغرب بدخول الليل فقول يا ألو الصلاة من قرأ الآياتين من آخر شغة البقرة في ليلة فقولوا في ليلة لا يتحقق بعد اذان المغرب بينما يتحقق بعد اذان المغرب مباشره لان الليل يغبط بعد اذان فهذا ذكر مقيد بالانفار من السماء مقيد بالغروب وهاخذ ما ورد من احاديث الاخرى التي تكون بعد غروب الشمس في قول الله ما هذا اذاب ليل واضاء النهار وخصوات الدعاء فكان تصغر ل وهذا مقيد ما كان مقيداً لصلاة المغرب لا يصحه قبل صلاة المغرب ولا يصحه قبل غروب الشمس مثل التهليل عشر مرات قبل عن يسمية رجلة وقبل أن ينقل من غيره وقول الحكس لله لا إله إلا هو عليه توكلته وربه العشرين سبع مرات قبل أن يسمية رجلة وقبل أن ينقل من غيره فهذا مقيد أما بعد الصلاة العصف التهليل عشر مرات عقب الصلاة مباشرة يثبوك السنة الصحيحة وصل الله صلى الله عليه وسلم وفيدانا يهلم أشفى مرات مثل ما في المغرب ويبعى هذا الوقت من بين الأرض من بين غروب الشمس يقتلوا أذكرنا نساء اللهم أكبرك أمسينا وردك أصبحنا وكذلك تذفير <تصفيق> قول لا إله إلا الله وعكدونا شعيك الله من الملك ولو الحمد كل شيء قدير مئة مرة المساء لأن النساء يكون بعد صلاة العصر وهكذا سبحان الله المخمجي سبحان الله العظيم وغيرها من الأذكار المطلقة في النساء تكون بعد صلاة العصر ويمكن أن تكون قبل برور الشمس لأن النساء يكون بعد العصر وأما ماهرت من تلاوة المأبودات مأبودتين وقل والله حدث أنه يكون بعد مغرب الخيار بعض العلماء رحمه الله في حديثي عبد الله من صديق رضي الله عنه وعرضاه قال له مجلسون ينقل قالنا ما أقول قال قل هو الله أحف ومعوذتين إذا أنسيت وأصوحت من كل شيء فهذا فضل العروب ولكن العلماء استحبوا بعضهم عنه استحبوا أن يكون بعض هروب الشمس وقبل الصلاة والله تعالى الله فضيلة الشيخ سائل يقول أيهما أفضل بعد الصلاة الثجر أن أنتظر حتى طروع الشمس كما جاءت الحديث أن ننشد الجنازة إذا وافقت جنازة في صلاة الثجر وجزاكم الله كل خمس الجنازة تنقصي إلى قسيم إذا كانت جنازة لن يعظم حقه ويلزم بربض في الوالدين ونحن نحن لا اشتار لأنها ولا يحضر بين اللاجب الواجب وبين المسلحة المرغب ما إذا كانت جنازة معامة الناس فحينئذ يكون السؤال مذهلا على التفضيل بين الحد والعمر التامة التامة بالجلوس بعد صلاة الفجر والإشراق وصلاة الرحاتين وبين تشييع الجنازة فإذا نظر إلى التشييع ونذر إلى الحج والعمرة وجد أن فضل الحج والعمرة أعظم من التشيير لأن الحج والعمرة من دين الأركان وفضيلة الحج والعمرة لا يشك أن من, من أعظم الحضاء وأحذي إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك لما سئل من نبي صلى الله عليه وسلم عن على أحذي الأعمال الله على إِمَانٍ بِاللَّهِ فِنِّ حَجٌّ مَضْرُورٌ وذكر الحج المضرور بعد الإيمان بالله عز وجل هذا الوجه دائما دا إذا تعرضت في ذلك الفضائف الطاعات بدها إلى بصوص فالطاعة ال... الطاعة التي من جنس الأركان ليست كالطاعة التي هي من جنس من السحبات التي من جنس الواجبات ليست كالطاعة التي في جنس السنن والرضائب وهذا هذه أصول عند العلمات يعرف عند الضحام الضحام الفضائف فجنس الحج والعمراء مقدم على جنس التشيح لكن عند الغلماء أصل آخر وهو أن الفضائل المتعدية ليست كالفضائل القافر فتشييخ الجنازر فيه فضيلة متعدية وذلك من فصول أن الانتفاء للإنسان في نفسه والاكتعاد والاعتبار وتعزيته للمصابين ومواساته لهم وأمره للبعروف أنه يعني منفر براءه جده ان انها متجره انها عنها هذا من فضائل هذه الفضائل المتعديه واجورها عظيمه قد تقضي تفضيلا تفضيلا تصديق تفضيل الشهوب على الحج والعمره لكن يشكل على هذا أن تقديم المسفيد لا يثبت تفضيلا من كل وجه فإن هذا الذي ذكر إنما يقع في بعض الجماعه دون بعضه فليس في كل الجماعه فيه مكر ثم المنكرات تختلف درجاتها ثم ليس هناك في كل جنازة يتمكن من الإنسان من بعض الخضاء المتعبية بشيء يمكن أن يخكم قد تكون الجنازة ليس لها قربة ويكون كغريبا توفي وليس لها قربة يعزن ونحن ذلك فهذا تفضيل نسلي تفضيل لا تقضي من كل وجه دلان على الذي يظهر الله أعلم أن بقاءه إلى طبع الشمس أعظم لأجره إن شاء الله تعالى لحيث الأصوص لكن لا يمنى إذا وجدت جنائب أفرادا فيها مثل فاقتضي في التفضيل من بأر المجروف فإن هذا يقتضي تخصوص الحكم بها ولسا بآمن من كل وجه والله كأنا أعلم <تصفيق> أكبر لذلك المثل مهم جدا في بعض التكاوى سجد النفط يفضل شيئا على شيء للتفضيل النفطي لأنه يشكل عليه فيرى أصدر ربنا ولو أنك شاهدت الجنازة فعالت فعالت سيفكم بالفضيل وهذا ليس ينظر التنبر له لأن التفضيل يشكل لا أكثر التفضيل المطلق ومن هنا أبو بفر رضي الله عنه فضل على جميع الصحابة مع أن بعض الصحابة تخصوا ببعض المناقب وببعض النزايا لأن التفضيل النسقي لم يخطبي تفضيلهم تفضيله مطلقا على أبي بكر رضي الله عنه قال لساعد ابن هداك أبي وأمه وخصى خذيفة من يمان بأسرار المنافقين حتى أن عمر احتاج أن يسأل ويقول له الناشد لك الله أكنت فيه من سمانك رسول الله عليه وسلم أولا قال لا ولا أدت لبعلك أحد فهذا يعني أن خذيفة أفضل من عمر نقول هذا تفضيل محسي فالتفضيل المحسي وورود الشرح بفضيلة خاصة من مجل خاص لا يقتل الحكم بالهمون هكذا في فضائل فإنه إذا نضرع بالوجودة عن الغبائض وضع الجنائب لا نستطيع أن تكون شهود الجنائب على فضولة الحدي والعنرة مكبرس والله في آمان فهذه الشيء السائم يقول نستائم دعوة المستجابة عند فترة فماذا تقول هذه هل قبل الفطر أو بعد أول إذا سم الله خير سلاح الحمد لله صلاته والسلام على خير خيال الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فعند الشيء قرب ولو كان مراد الشرق ما بعد وجود الفطر فقال بعد أن يفطر ولكن خص ذلك من قبل الفطر بالوقت اليسير وهذا له نظار في الشريعة ولذلك تجد الصلاة قبل السلام أعطي العبد مسألته كما قال صلى الله عليه وسلم الناس إلى أي الضغاء أسلح قال جوف الميل الآخر وأدبار صروات المحفوبات ودبر شيء نظم وكذلك في الزكاة لأنه إذا جاء يزكي ويعطي الزكاة يستظهر له الإمام ويدرم وفلع خذ من أمالهم صدقة سطهرهم ذات يزكيهم بها وفلع عليهم وعلى عند قبلها ومعلوم أن القبض يسبق انفاق الذكوات وراء الصف هل بحقين فرجال تكون قدم تمام الاباده كانه وقف الله اللهم روح فيها فاذا الله وقام بحق الله على اثم النجوم رزق هذه الدعوه الصالحه فاخبر صلى الله عليه وسلم انه حيبه الفطر يعني عند مقاربه الفطر حين قال الله عز وقد ضمن أتى أحشاء, أحشاء وخوت أنعاء يسأل ربه سبحانه لذلك لتلك الكلمات وطيبات المباركات فيلحث به بخلوفه أضيب عيد الله ويحنك فيسأل ربه قبل الإخطار مباشرة فهذا من أفضل ما يقول وهو الذي يدل عليه ظاهر الحبيث وتدل عليه النظارف والله تعالى صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ دعوة المظلوم مستجابا فهل هذا إذا كانت على من ظلمه أم أنها مستجابة حتى لو جعا لهذه في وقت كونه مظلوم دعوة المظلوم مستجابا لنصر فيها صحيح صحيح لذلك فقر النبي صلى الله عليه وسلم ومالله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حينك ودعوة من المستجابة إذا كانت على من ظنه وينضغي أن يكون دعاؤه في حدود مظلمته ويشمل الدعاء المظلوم على عدة أوجه الوجه الأول أن يسأل الله عز وجل أن يكفيه شر الظالمة وأذيته وهذه دعوة السلامة يقول اللهم إني أدرأ بك في نحي فلانة وأعود بك في شهد أو يقول اللهم اتهمي شطر فلان بما شئ اللهم من عدك فلان قد ظلمني وأساء إلي أو انتهى في عرضي وخدماني اللهم اتهمي ظنه بما شئ اللهم اقتعني أذيته اتهمي شطر ضليته ونحن ذلك من دعاء السلامة فهذا الدعاء إذا دعاه الإنسان لا يذهب أدرا وليس فيه اعتداء على الظالم وليس فيه امصان لأدريه لأنه يكتب له أذر الأذية التي حصرت في الممضان لأنه لم يدعو على المظلم وإنما سأل الله أن ينجي من هذا البلاء فهذا دعاء السلامة انما رسال من دعاء المظلوب فهو دعاء السلامة مقرونا أو يكون دعاء السلام مع الدعاء على في نفسه أو ناله أو ولده أو ذوي ذلك فإذا دعاء الظالم فأيضا يفضل فيه فتارة يدعو على الظالم دعوة يسأل ربه فيها أن لا على غيره فيقول اللهم إن عدك كلام تظلمني أسألك اللهم عن تحويل بينا وبين عبادك المسلمين فلا يبينه وأسألك اللهم أن تقطع دابر أذيتي عن المسلمين أو نحن ذلك من الدعاء الذي يقصد به كف شغل الظالم عنه وعن المسلمين فهذا عند بعض العلماء لاحق للأول وهو في حكمه مقترم يعني حكمه يقرمه لدعاء السلام من هذا الواجه لكن إذا دعا على ظالمه في نفسه أو ناره أو ولده لا يخدم شاركه ويقول مثلاً اللهم إم ثماماً ظلمني فاسعل به كذا وكذا أو فضله كذا وكذا أو أنزل به كذا وكذا ففيه تفصيل إما أن يدعو في حجود مظلمته فهذا قد أخذ حقه لدعائي لسؤال ربه على قدر من ضرمته وإما أن يدعو أكثر من حق فمثلا لو جاء إنسان وظلمه وأخذ منه القلم قال اللهم سبك أن تعمي بصاره أخذ بصار ليس كالقلم لمن ننظر إليها ليس كناس موافقة وهذا النوع من الدعاء يعني حينما يدعو عليه أو يدعو على ولده ويدعو على أهله فهذا النوع من الدعاء يعتبر العلماء اعتدائا قالوا وفي حكم هذا الدعاء على ولاة الأمر وعلى العلماء لأن الضرر بهم إذا نزل من الضرر يتعذى إلى المسلمين ويكون ضررهم من الآمن دعا على عالم فإنه ربنا ضرر بإخوان المسلمين وانقطع نفع عن المسلمين هذا من الاعتداء وقال في حديث من الله صلى الله صحيح يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء وفي الضهور فدل هذا على أنه من مغنون حتى قال بعض الظلماء لا يؤمن من القصاص وعطوا حقه منه في شكم هذا أن يدعو على ولده ويقول الله مؤكد عليه عيشة في أهله وولده وكذا وكذا فهذا يرون من الاعتذار لكن بعض الظلماء يقول من حقه أن يدعو دعوة قاسمة لظهر الظالم إذا كانت أناس مظلمة وتأدى غرارها عن من الشخص بالتشهيل به وانتهى في عرضه ومن أمثلة ذلك سعر السلف صالح رحمه الله استدلوا به من أمثلة ذلك أن سعد بن أبي وقاف أعوذ الله معاه كذب عليه أهل الكوفة وآبه وعاله هي صنة الله في الأخيار الصالحين أنهم يبتهمون ويقفون ويمتقصون حتى وبرئهم الله جل جلال ومحوط شبع السماوات فسعد رضي الله عنه أولي وهو الصحابي الجليل الذي كان مع رسول الله صلى الله في الشدائد والخراء وكان خدس الاسلام منما اسلم فضل الله رحمه الله وارضى والذي قال له صلى الله عليه وسلم ارني فيذاك ابي وامي من عظيم ما كان من شانه في الإسلام فهو اول برنا في سبيل الله واول من جمعهم صلى الله عليه بين طلابه وهو سدس السنان هذا الصحابي الجليل كذبوا عليه حتى جاءوا الى عمر وقالوا له إنه لا يفتل كيف يصلي انظروا فيه أشوان عبرة لكل داعية ولكل صالح ولكل ثقيم أنه إذا جاء الكلام فيه من وراء يرحم في كل شيء حتى في ديني حتى في دي. دي دين من هذه الفكرة في كل شيء يطع فيه لأن هناك ناس من السلام الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وَجَعَلْنَا وَبَعْلَكُمْ بِدَعْلُوا فِتْنَةً فَتَصْبُرُونَ سَحْبَ رَيَّ اللَّهُ عَنْهُ الصحابي الضليل يؤتي إلى عمر ويقلم هذا النظر الذي ورعته لنا لا يعرف كيفاً كيف, كيف يصنعه فقام عمر رضي الله عنه وأمر ادعاء سعده إليه وقطع هذه المسافة الشاشعة من الكوفة إلى المدينة من أجل تصبر كيف تطوي تلك المسافات الشاشعات وكل عليه ساعات اللول والنهار وهو في هم القلب حتى جاء إلى المدينة فقام مصدو كوفة الغالي جاء فقال قائلهم أنا وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا ينشي في ولا يقسم فيها من صديقنا كيف يصلي لها الله أكبر هذا التحدي للجليل لا هذا التحدي فقال سعد أعلي الله عنه من سؤال ما كنت آله أصلي به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول في الأوليين وأركض في الأسرين اللهم يمكن تتعلم أن عبدك هذا قد كذب وتدر فيما قال اللهم عطل عمره وخذ بصره وعرضه لي فيها فلا دعوات فتجيب الدعوة ورضه الله عنه. فعمل فوق مئة سنة وهو كثيث البصر وخذ بصره وإجاب الله فأصبح يتغذل النساء في آخر عمره وإجاب الله فقل له المرأة اتك الله وأنت في اليرسم تقول أصابتني دعوة رجل الصالح واشتكت إليه امرأة وكذبت عليه أنه ضمنها في بئرها وكذبت عن سعيد بن زيز رضا الله عنه صحابي فرفعت إلى عمر وقال سعيد اللهم إن كنت تعلم أنها كاذبة اللهم اجعل قبرها في بئرها فعني بصرها أخذ بصرها وقال إلا فسقطت يوم النعيان في البيئر فماتت وكان البيئر قبرها لها فهذه كلها نقل من الله سبحانه وتعالى ببعض الأحيان يصلف على من رؤدي عباد الله سعانه وتعالى من حيث خاصة إذا لم يدعو مظلوم فإنه إذا لم يدعو فعل الله سبحانه وتعالى أمر حتى ذكروا عن بني من قصصهم المعتبرة ونخدم بها لأنه كان رجل ظلم امرأة فمن صلى الله صنامة والعافية فقلوا بذلية لها علاة فاشتكوا إلى حبر من احبار اليهود فقال لهنا شأنه قالوا ظلم فنانا قال اذهبوا إلى فنانا واسألوها أن تسامحا فانتنعت أن تسامحا فكرط ظلما من نظره من فقال له فقال له لهم اذهبوا اليها واكثروا من ذكر سيئاته التي كان يفعلها بها حتى يثور غضبها وتدخلت فصار له كرون ابيته حتى جاء علي ولما جاء عليه ذهب في الجبيه ونزل بالدعوه التي بدا بها فخصب البلاء اكثر من نور فقال له كيف علم ذلك قال لأنها دخلت فتولى الله جنوده سلامهم مصطفى فلما اقادها ولي من قدر من نفس هذا البلاء احس من منفسه رغوا مس الله اعظم العشاق ونسلين من سلمنا ومسلم منا وهي فز علينا تجاوز من نظام خلق قرهني صلى الله عليه وسلم